فَ قَلَبُوبِ نِعحْمَةٍ إَِ اللَّهِ وَثَلِلَم يَسَسهُم سُ وَتَّبَعولِِ الضوَانَ اللهَّ وَلَّهُ ذُ فَضلٍِ عظ إَِّ مَا ذَالِكُ مُ الشَّيطَانُوا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 وَلَا يَحسَبًاَّينَ كَفَرُوا أَ مَ نُم للَهُم خَييرُ لِأَفُسِهِم إِ مَ نُم للَهُم لَزْدَادُ إفْمَ وَلَهُم عَذَابُ مهيد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 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ